بسم الله الرحمن الرحيم بنافي خوي بخشندى مهربان إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت جرت كاتك كأسمان لدبو ودمك استيركان كان كوتنا خوار بلاوي شبلاوي وساتك كدريا الكران وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وساتك جوركان جيروجور كران مردوكان هات ندروا أو كاتهموك سجد زانيت كثيلة بيشوا ناردوة تيشدوا خستوا يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم ای انسان چی تو هال dua دوا ب پروردگاری گورتو بخشندت الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما اشارك بك او پروردگاریک درستی کردویت رچی خستویت دیای کردویت ول جان لبرانتر لهرد وینیک دا که خو یوست بیتی یچی خستویت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وانيك تيغيشتو بلكو روجي پاداش بدرو دزانن بيقوما تساو دير يكتان بسر ويا كبرزو نوسرن يعلمون ما تفعلون هرتيب كان ديزانن إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ بَرَاسْتِي تَاكَانْ لَنَوْنَازُ نِعْمَدَّانْ بَيْغُمَانْ بَدْكَارًا لَدُوَزَخَانْ لَرُوْجِي بَادَاجْ دَادَسْنَ نَاوْيَوَا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَالِ وأوان ليدر ناتن وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين توزاند رج باداشتيا يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر لله Röjü'yü kese hediye gidiyor. Ve röjü'yü kese hediye gidiyor. Ve röjü'yü kese merkez. Ve röjü'yü